السعد وافنا والشوق أضنا والطير أشنا والله يرعانا السعد والشوق والطير والله يرعانا السعد والشوق والطير والله يرعانا بكم جمعا في حفل زرقتنا، وبرؤية الأحبات تزداد فرحتنا. أهلن بكم جمعاً في حفل زرقتنا، وبرؤية الأحبات تزداد فرحتنا. وبرؤية الأحبات تزداد فرحتنا. أهلن بمن جمله كبا وشوفنا قد راحنا. ما نو قد فاحت وردا وريحانا قد طاحت يا وردا وريحانا والطير عشكانا والله يغوانا والطير أشجانا والله في لكموا شباب الهدى أبز أصيافي بقدومكم شغنا هل تأمر الآن؟ لكموا شباب الهدى أبز أصيافي لكموا أرسلها من جدول صافي أخي أناديك والوز رائدنا فهات كثبيك ننضي لعزتنا أخي أناديك والوز رائدنا كانم كفيك عزتنا مهادك فيك انم عزتنا سعد ورفعنا والشوق اغمانا والطير اشجانا والله يرعانا يا باقداه هيا نطول يرموك لا قدماك مولع لا تعيا يرموك لا تبي شاكي المنى ريها يرموك عجس في شاكي المنى ريها يرموك لا تسيكي شاكي المنى ريها بكى وفنا والشوق اضنا والطير اشجانا الله الجوع رعنا والشوق أضنا والطير أشنا والله يرعانا والطير والطير والله والطير